الدرس السادس النشاط في المساء واحد الصديقات في الكلية شيماء وشرمين وإنجي طالبات في كلية التربية اجتمعت الصديقات في كافيتيريا الجامعة وتحدثنا قليلا عن موضوعات مشتركة مثل الأفلام والمسرحيات والامتحانات حان موعد العشاء فذهبت الصديقات إلى مطعم الجامعة عندما وصلنا إلى المطعم يا إلهي هناك طابور طويل أمام المطعم في الطابور ثمانون أو تسعون طالبا قررت البنات الرجوع إلى الكافيتيريا لتناول وجبة سريعة بعد الأكل ذهبت البنات إلى المكتبة ودرسنا هناك حتى الساعة التاسعة رجعت الصديقات إلى سكن الطالبات في التاسعة والنصف قضت البنات بعض الوقت مع صديقاتهن ثم ذهبنا إلى الفراش